119. إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 110. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين